ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قفصنا عليك ومنهم من لم نقفصنا وَمَا كَانَ لِرْسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا كوان خسرهن بذلك موظفون ام من الذي ذا لنقوم ال وَلَكُمْ فِيها مَا تَوَرُونَ عَلَيْها عَاجَلاً يَسْقُطُ رِيكُمْ وَلَيَثَرُنُهُ ột род огод�� הי filtRAF 9-10-2m